فهلت الى بحار عشق حلمي اضم لروحي الحبا نداه معانق طيفه فاني مشتا وحوبا زاد في قلبي نوازوه شوابا بينا ولا ادري عيوني هل تراهُ وفرحت انا شد الظلم ما الليل ضيع علي خطاه فلا خبر ولا اهل يواسي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 هليس الحزن في عيني تراه فيا موجي ولم يبقى سوانا هليس الحزن في عيني تراه فكن أنسي أسوق لك المعاني البكى بلهو اسام واني تائه في بحر حبك وكم قبلي من الوشاب تجاهه واني تائه في بحر حبك وكم قبلي من العشاق تاه فوأسفاه لقياه سراب ومن يلقى سراب إذا أتاه فوأسفاه لقياه سراب ومن يلقى سراب اذا اتى مغتا و يا لله كم كثرت جراحي و باض عليا مدىهم و لله كم كثرت جراحي و باض عليا مدىهم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 حار إلى ربا